بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زيننا السماء الدنيا بزينة للكواكد. حيف ضم من كل شيء قائم ما لا شهاب ثاقب فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم 日から T Bihin 110. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون 111. بل هم اليوم وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا مَنْ قَوِيّ فَحَضَّ قَالَنَا قُولُ رَبَّنَا إِنَّنَا لَا نُؤْمِنُ فَأَينَكُمْ إِنَّ كُنَّا 129. وكذلك نفعل 120. وآلهتنا لشاعر مجنون 121. بل جاء بالحق وصدق المرسلين لا أجذعون إلا ما كنتم تملون 126. ورمون في ha uh oh Y ku a nag kang la miang muot Biki na 119. وما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 111. إنها سجرة تخرج في أصل الجحيم طلوها كأنه اِنَّ النُّومَ لَا يُنَمُّ مِنَّا فَمَا نُؤْنَمُ مِنها الْبُقُونُ قُمْ مَا إِنَّ لَهُمْ نَايًا لَمَشُبٌّ مِنْ حَمِي إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم الفوآل na uh -huh. وَلَقَدْ نَاذَانَا نُوحٌ فَغْلَ نِعْمَّ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَثِيمٍ فَتَوَلَّوَ عَنْهُ ان لا تصدقون فراغ لي بمن باليمين فاقبلو اليه يزفون هذا تعبدون متا 119. قالوا اذنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرى وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ أَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِظُلَامٍ حَلِيمٍ فلم ما بلغ معه السيقان ҷаҳӣ <muchos> تقوى <تصفيق> na <laughs> but so now ва наҷай فكلهوا فإنهم لمؤبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في La, la. panza of 117. وقولون ولد الله 118. وإنهم لكاذبون 119. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحبون 117. أفلا تذكرون 118. أم لكم سلطان مبين فأتوا 112. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 113. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عم 122. 117. فكفروا به فسأوا فيعلمون 118. ولقد سبقت كلمتنا سَوَّلَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَضْرُهُمْ فَسَوْفَ يُضْرُون <تصفيق> أَفَذِعَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ <تصفيق> فإذا 126. الحمد لله رب العالم